يقول ما هو ضابط التشدد في الدين ضابط التشدد في دين الله سبحانه وتعالى هو الامر بخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيحرم على الناس أشياء أحلت لهم ويوجب عليهم امورا لم تجب عليهم فمن حرم على الناس شيئا هو حلال هذا تشدد ومن اوجب على الناس شيئا لم يجد, لم يجد فهو تشدد فمن جعل السنه واجبا ومن جعل المستحب فرضا فهذا هو التشدد ومن جعل المباح حراما فهذا هو التشدد اما الامر بما في كتاب الله وسننه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اختلاف الاوامر واختلاف النواهي فذلك ليس من التشدد في شيء فبعض الناس قد يرى التشدد في الامر باعفاء اللحى ويرى التشدد في الامر بعدم اسبال الازار ورفع الانسان ثوبه فوق كعبيه ويقول هذا من التشدد في الدين هذا ليس من التشدد في الدين هذا هو من الدين الذي امر بذلك هو رسول رب العالمين ليس انا ولا انت ولا غيري فالاصل في هذا كله ان يامر الانسان بما امر الله عز وجل به وان ينهى عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فمن لم يفعل ذلك فمن امر بغير ما امر الله به فقد تشدد ومن نهى عن شيء لم ينه عنه الله عز وجل فقد تشدد